بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمير قم الليل إلا قليلا نصفه أو قص منه قليلا أو زد عليه ورث للقرآن ترثي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطؤا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا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 يوم تغجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاف الرعون الرسول فأخذناه أخذوا قبيلا فكيف تبتقون إن كفرتم يومئي يجعل الولدان شيبا السماء مفطر به كان وعده مفعولا إن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 عَلِمَ أن لَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ من مِنكُم مَّن مَضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا